قال الله تعالى على لسان نبيه لوط قال هؤلاء بناتي ان كنتم فاعلين قال لهم لوط عليه السلام معذرا لنفسه امام ضيوفه هؤلاء بناتي من جمله نسائكم فتزوجوهن ان كنتم قاصدين قضاء شهوتكم إذن هو هنا أمرهم بالتزوج وقضاء الوطر بالحلال بما أحله الله له قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين أي قال لوط لقومه تزوجوا من نسائكم ولا تفعلوا ما حرم الله من اثيان الذكور إن كنتم فاعلين فالنبي بمثابة الأب لامته ولذا مر في سورة هود قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أظهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيتي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال الله تعالى لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعنهم وحياتك ايها الرسول ان قوم لوط لفي طغيان شهوتهم يترددون لعمرك اي اقسم بحياتك ايها النبي محمد ان قوم لوط لفي ضلالهم وجهلهم وغفلتهم يتحيرون ولا يهتدون بسبب سكرة الهوى والعشق وتأمل أن هذا القسم بحياة النبي صلى الله عليه وسلم ويطلق على الحياة عمر لأنه ينبغي على الإنسان أن يعمره بطاعة الله تعالى فأخذتهم الصيحة مشرقين فأخذهم صوت شديد مهلك عند دخولهم في وقت شروق الشمس فاخذتهم الصيحه مشرقين اي فاخذتهم صيحه عظيمه هائله مهلكه وقت شروق الشمس فجعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليهم حجاره من سجيل فقلبنا قراهم بجعل عاليها سافلا وأنضرنا عليهم حجارة من طين متحجر فجعلنا عاليها سافلها. أي قلبنا عليهم مدينتهم فجعلنا أعلاها أسفلها وأنضرنا عليهم حجارة من سجيل. أي وأنزلنا عليهم حجارة من طين عذابا لهؤلاء القوم الظالمين إن في ذلك لآيات للمتوسمين إن في ذلك المذكور مما حل بقوم لوط من هلاك لعلامات للمتأملين إن في ذلك لآيات للمتوسمين أي إن في قصة قوم لوط وما فعلناه بهم من العذاب ثم بقاء اثار هلاكهم لعلامات للمتفرسين المتأملين المتفكرين الذين لهم فكر وفراسة يفهمون بها ما أريد بذلك فيعتبرون به فربنا جل جلاله يهلك الظالمين حتى يكونوا عبرة للباقين وإنها لبسبيل مقيم وإن قرى قوم على طريق ثابت يراها من يمر بها من المسافر إن في ذلك في الآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم أي إن مدينة قوم لوط لفي طريق باق واضح ثابت يسلكه الناس فيرى كل من يمر بها آثار تدميرها وربنا قال وانكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون وربنا قال أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وذي الكافرين أمثالهم فالمؤمن يعتبر بكل ما حوله إن في ذلك لآية للمؤمنين إن في ذلك الذي حدث لدلاله للمؤمنين يعتبرون بها إن في ذلك لآية للمؤمنين أي إن في إهلاكنا قوم لوط وإن جائنا لوطا وأهله المؤمنين لعلامة ودلالة واضحة للمؤمنين على انتقام الله من الكافرين وإن جاء المؤمنين من بين الكافرين سالمين آمنين مطمئنين والإنسان يتذبر في الآيات فربنا جل جلاله يحفظ الذين آمن ويدافع عن الذين آمن وربنا جل جلاله لا يحب كل خوان كفر فيحذر الإنسان الخيانة. وإن كان أصحاب الأيتة لظالمين، وقد كان قوم شعيب أصحاب القرية ذات الشجر الملتف ظالمين لكفرهم بالله وتكذيبهم لرسوله شعيب. ربنا جل جلاله لما ذكر قصة. قوم لوط ضم إليها ما هو على طريقها مما عذب به أولئك القوم بنوع من العذاب يشابه عذاب قوم لوط فربنا جل جلاله يمهل الظالم حتى إذا أخذه لم يفلت فقال وإن كان أصحاب الأيكة لظالم أي وقد كان أصحاب الغيضة وهي جماعة الشجر الملتف المجتمع ظالمين كانوا ظالمين بشركهم بالله وتكذيبهم برسوله شعيب وقطعهم الطريق وتطفيفهم في الكيل وأيضا تطفيفهم للناس وربنا جل جلاله قال كذب أصحاب الأيكة المرسلين اذ قال لهم شعيب ألا تتقون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 مطالب العدل وأن لا يطفف من حقوق الآخرين شيئا فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين فانتقمنا منهم حيث أخذناهم فانتقمنا منهم حيث أخذهم العذاب وإن قرى قوم لوط ومواطن أصحاب شعيب لبطريق واضح لمن مر به فانتقمنا منهم وإنهما لبي إمام مبين. فانتقمنا منهم أي فانتقمنا من أصحاب الأئت الظالبين فأحلكناهم وربنا قال فتشذبوهم فأخذهم عذاب يوم الظله إنه كان عذاب يوم عظيم. فانتقمنا منهم وإنهما لبي مبيل مبين أي وإن كل من ديار قومه وديار أصحاب الأئت لا على طريق واضح. تشاهد فيه آثار هلاكهم. فيعتبر بها من يمر عليها. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. ولقد كذبت ثمود. وهم أصحاب الحجر. وهو مكان بين الحجاز والشام. جميع المرسلين حين كذبوا نبيهم صالحا لأن من كذب أحد الأنبياء فقد كذب. جميع المرسلين قد جاءوا برسالة من الله سبحانه وتعالى ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين أي ولقد كذب سكان الحجر بهم ثمود رسولهم صالحا عليه السلام فكذبوا بذلك جميع المرسلين لأن دعوتهم واحدة وربنا قال كذبت ثمود المرسلين اذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون وربنا قال كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشر منا واحدا نتبعه انا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرض وأعطيناهم الحجج والدلائل على صدقه فيما جاء به من ربه ومن ذلك الناقة فلم يعتبروا بتلك الدلائل ولم يبالوا بها وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين أي واتينا ثمود حججنا وبراهيننا الدالة على صدق رسولنا صالح ومن ذلك الناقة فكانوا لا يتعظون بها ولا يعتبرون وربنا جل جلاله من رحمته أنه يجعل الآيات لأجل أن يؤمن الناس وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا امنين وكانوا يقطعون الجبال ليصنعوا بيوتا لهم يسكنونها امنين إما يخافون وهذه فيه تذكير بنعم الله تعالى ومن ذلك المساكن وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا امنين اي وكان قوم صالح ينحتون من الجبال مساكن امنين فيها من المخالف آمنين فيها من البرد آمنين فيها من الحر وفيه شارع القوه التي أعطاهم ربنا فأخذتهم الصيحة مصبحين فأخذتهم صاعقه العذاب عند دخولهم وقت الصبح فأخذتهم الصيحة مصبحين اي فاخذت قوم صالح صيحة الهلاك في وقت الصباح فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فما دفع عنهم عذاب الله ما كانوا يكسبون من الأموال والمساكن أي فما دفع العذاب عنهم ولا أزع عنهم ما كانوا يعملونه وما كانوا يكسبونه لأن الإنسان حينما يعمل لأجل أن ينفع نفسه في الدنيا وفي الآخرة والمؤمن حينما يؤدي أعماله الدنيوية يريد بها أن يؤدي بها حق الله تعالى فيؤجر في أعماله جميعها فتتحول حياة المسلم إلى سجل من الأعمال الصالحة وما خلق السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لا آتية فاصبح الصفح الجميل ما خلقنا السماوات والأرض وما خلقنا ما بينهما باطلا دون حكمة وما خلقنا كل ذلك إلا بالحق وإن الساعة لاتيه لا محالة فأعرض أيها قصوب عن المكذبين بك وأفوا عنهم عفوا حسنا في هذه الآية الكريمة بيان عظيم على ما ينبغي أن يكون عليه الإنسان فيما يتعلق بالآيات التي حولها الآيات الكرونية وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق أي وما خلقنا السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما إلا لحكم ومصالح عظيمة ليس عبثا وليس باطلا وربنا جل جلاله قد خلقها بالعدل لا بالظلم والجوء وذلك الانسان في كل آية من الآيات يخضع لربه ومولاه وحينما ينظر فيما يتعلق بالكون يستذكر هذا الشيء وإن الساعة لاتيه فاصفح الصفحة الجميل وهنا يستذكر الإنسان هذه الآية وأن الإنسان الذي يتفكر بالآخرة يبتعد عن العداوات ولا تنتأمل لما صبر النبي صلى الله عليه وسلم على قومه رغبه بعد ذلك في الصفح عن سيئاتهم وإن الساعة لاتيه فاصفح الصفح الجميل أي إن يوم القيامة لآث وواقع لا ريب فيه وفيه يجازون بأعمالهم ومنهم مشركوا قومك الذين كذبوك وآذوك فأعرض عن مؤاخذتهم في الدنيا وعفو عنهم عفوا حسنا من غير عتاب إن ربك هو الخلاق العليم إن ربك أيها الرسول هو الخلاق لكل شيء العليم به وذلك ينبغي أن نتفكر كلما رأينا مخلوق نستذكر الخالق ونستذكر بأننا مخلوقون وأن الخالقية بعراج العبودية فالحكم لله لأنه الخالق والرازق والرب الرؤوف الرحيم سبحانه وتعالى إن ربك هو الخلاق العلم أي إن ربك يا محمد قادر على إقامة الساعة لأنه هو الذي خلق كل شيء فلا يعجزه شيء وسيعيد خلق عباده يوم البعث فهو العالم بكل شيء ومن ذلك علمه بما تفرق من أجساد العباد. وعلمه بجميع أعمالهم فيحاسبهم سبحانه وتعالى بأعمالهم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم ولقد أعطيناك الفاتحة التي هي سبع آيات وهي القرآن العظيم وتأمل هنا اخي الكريم أن الله لما صبر نبيه على اذى قومه وأمره بأن يصفح الصفح الجميل أتبع ذلك بذكر النعم العظيم التي خصه الله تعالى بها لأن الإنسان حينما يستذكر نعم الله يكون عليه ما يلقاه والإنسان اذا تذكر كثرة نعم الله سهل عليه الصفح والتجاوز ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم أي لقد أعطيناك يا محمد سبع آيات هي سورة الفاتحة وهي موصوفة بأنها مثان أنها تثنى في كل صلاة وفي كل ركعة وهي القرآن العظيم وهنا سميت القرآن لعظمة هذه السورة العظيمة وتأمل أن من رزقه الله تعالى فهم القرآن وحفظ القرآن فهي النعمة الكبرى وتأمل ربنا قال ولا لا تمدّنا عينيت إلى ما متعنا به ازواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين تأمل هنا أن الله سبحانه وتعالى لما عرف رسوله عظم نعمه عليه فيما يتعلق وأنعم عليه من نعم الدين وأن الله قد اتاه سبع من المثاني والقرآن العظيم نهاه عن الرغبة في الدنيا. فحضر عليها أن يمد عينيه اليها رغبه فيها لان ما عند الله خير الأبرر لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا اي لا تنظر يا محمد وتتطلع إلى نعيم الدنيا الذي متعنا به اصنافا من الاغنياء من قومك الذين لا يبنون بالله واليوم الاخر ولا تتمناه واستغني بما آتاك الله من القرآن عما هم فيه من المتاع الفاني فقد اوتيت تلك النعمة العظمى التي كل نعمة أخرى وإن عظمت فهي قليلة في جانبها وفي سورة طه ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواج منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى نعم وهنا الاخوه قال في مركز تفسير لا تمدد بصرك الى ما متعنا به اصنافا من الكفار من متع زائله ولا تحزن على تكذيبهم وتواضع للمؤمنين ولا تحزن عليهم اي ولا تحزن على الكفار انهم لم يؤمنوا فقد بلغت رسالة ربك الذي يحزن حينما يقصر الإنسان في أداء واجب الدعوة أما إذا أديت واجب الدعوة كما يراد منك فقد أديت ما عليك وتأمل الآيات في تصوير النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة وهذا يدل على سعيه الحثيث في الدعوة إلى الله وهكذا ينبغي على كل مؤمن أن لا يقصر في الدعوة إلى الله قال واخفض جناحك للمؤمنين أي ألن جانبك للمؤمنين وارفق بهم وتواضع لهم وهذه الصفة ينبقى لسانا لا يفرط فيها ابدا وقل إني أنا النذير المبين وقل ايها الرسول إني أنا النذير من العذاب البين النذار والإنسان يعني يؤدي الدعوة الى الله يعني بشيرا ونذيرا وقل يا محمد وقل إني أنا النذير المبين أي وقل يا محمد للمشركين إني أنا النذير الذي قد أبان إنذارهم وأظهر الحق لكم أنذركم عذاب الله إن لم تؤمنوا به فواجب على الانسان أن يرغب الناس وأن يحذرهم كما أنزلنا على المقتسمين وأنذرهم أن يصيبكم مثل ما أنزل الله على المصدقين كتب الله أجزاء فيؤمنون ببعض ويكفرون ببعض أي وأنذر قومك عذابا مثل العذاب الذي نزل على الذين اقتسموا القرآن يعني اولئك الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون بالبعض كما قال تعالى فان اعرضوا فقل انذرتكم صاعقه مثل صاعقه عاد وثمود فما انزله الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم يؤمن به ويعمل به ومن كفر في شيء فقد كفر بالجميع من فوائد الايات إن الله تعالى اذا اراد ان يهلك قريه تزداد شرهم وطغيانهم، فإذا انتهى اوقع بهم من العقوبات ما يستحقون كراهه دخول مواطن العذاب ومثلها دخول مقابر الكفار فإن دخل الإنسان إلى تلك المواطن المواضع والمقابر فعليه الإسراء ينبغي للمؤمن أن لا ينظر إلى زخارف الدنيا وزهرتها وأن ينظر إلى ما عند الله من العذاب على المؤمن ان يكون بعيدا من المشركين ولا يحزن ان لم يؤمنوا قريبا من المؤمنين يعني ينبغي على الانسان ان يكون قريبا من المؤمنين متواضعا لهم محبا لهم ولو كانوا فقراء فالحب في الله من اوثق قرى الايمان وكذلك البغض في الله هذا و التوفيق